النشرة الإخبارية زف الشهيد الباطل حاز العلا والماثل الأرض تهفو لها تشتاق منه القبلة الأرض تهفو لها تشتاق منه القبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة لسنة ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعٍ للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هجومٌ على مقر للجيش النيجيري الصليبي في ولاية غرب إفريقية عمليات لجنود الخلافة تشفي صدور الموحدين باستهداف المرتدين في مناطق متفرقة من ولاية العراق البداية من ولاية غرب إفريقية بعد التوكل على الله تعالى قام جنود الخلافة بهجوم على مقر الجيش النجيري الصريبي بمختلف أنواع الأسلحة في بلدة زاري في منطقة بحيرة تشاد أمس ما أدى لهلاك عدد من المرتدين واغتنام آليتين عسكريتين ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية العراق عمليات لجنود الخلافة تشفي صدور الموحدين باستهداف المرتدين في مناطق متفرقة من ولاية العراق نبدأ من صلاح الدين تفجير منزل قيادي بالحشد العشائري المرتد ومختار قرية المستورة شمال بيجي أول أمس ما أدى لتدميره وفي منطقة الفتحة شمال بيجي أيضا أول أمس تم بفضل الله وحده تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد ما أدى لتدميرها وإصابة ثلاثة عناصر كانوا على متنها كما تم في منطقة البوجروب غرب سام الراء أول أمس عنصر من الحشد الرافضي المرتد ما أدى لهلاكه وفي منطقة البوطعمة شمالة كريت أمس قام جنود الخلافة باستهداف تجمع لميليشيا سوات والحشد الرافضيين بثلاثة صواريخ كاتيوشا ما أدى لإعطاب عدة آليات وهلاك وإصابة عدد منهم كما تم تفجير برج للطاقة الكهربائية يزود مقرات وتمركزات الجيش الرافضي المرتد في منطقة الفتحة شمال بيجي أول أمس ولله الحمد على توفيقه أما في كركوك قام جنود الخلافة أمس باستهداف مقر للشرطة الاتحادية المرتدة في حي البكارة في الحويجة بعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى إحراقه تبعه تفجير عبوتين ناسفتين على آلية ودورية الراجلة للشرطة الاتحادية المرتدة ما أدى لتدمير الآلية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتدين نسأل الله أن يهزم الكافرين والمرتدين وينصرنا عليهم ما زلنا في ولاية العراق وفي ديالى تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد على الطريق الرابط بين قرتبه ونارين أمس ما أدى لتدميرها وإصابة ثلاثة عناصر كانوا على متنها بينهم ضابط وفي قرية الإمام في مندلي تم أمس استهداف عنصر من مكافحة الإرهاب المرتد المدعو علي نوار بالأسلحة الخفيفة ما أدى لهلاكه كما تم إحراق آليته ولله الحمد على تسديده أما في دجله تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد بقرية زلحة في منطقة الشورى أمس ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد وفي بغداد تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في منطقة الحسوة في أبي غريب أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة ستة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنة على توفيقه وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الرقة استهداف أحد عناصر البكك المرتدين قرب دوار الادخار في شارع النور بسلاح كاتم للصوت ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هجوم على مقر للجيش النيجيري الصليبي في ولاية غرب إفريقية عمليات لجنود الخلافة تشفي صدور الموحدين باستهداف المرتدين في مناطق متفرقة من ولايه العراق وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته القبلة. الارض تهفو ولهن منه القبل يمضي الى كريما عاجلا لا توصلوا ابدا بل كفنوا الشدا منتجر يروي الروابي غزل تعمل فتا مرتاديا ثوبا وغاو الاسلا زف الشهيد الباطل حاجز العلا والمثلى الارض تنفو ولها تشتاق منه القبلة الارض تنفو ولها تشتاق منه القبل